وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا أُولَئِكَ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 اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال نوسى إن تكفوا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني فإن الله لوني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله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 لَيُوفِرَ لَكُم مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّنَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ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 ولنا ولنصبرا على ما ذيننا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعود أو لتعود الحاء إليم ربهم لَنُهلكَ الظالمينَ ولا الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي و خاف واستفتحوا كل جبار يُسقَى <تصفيق> مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُ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 السموات والأرض بالحق إِنَّ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ وَيَتْبِخَلْقًا جَدِيدًا وَمَا ذَلِكَ عَمْلُ اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْبُعْفَاءُ لِلَّذِينَ سَتَكْبَوُ إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعَى فهل قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن من الظالمين لهم عذاب أليم وأدخلوا به تحيههم فيها سلام تحيههم فيها سلام الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه كان شجره صيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي كلها كل حين بإذن ربها ويض. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لا من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الضالين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوا. جهن ما يصلونها و القرار وجعلوا لله آداتا لي يضلوا عن سبيله قلت متتع فإن مصيركم إلى النار قل لعباديا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 وا سخر لكم الفلك لتجري في البحر بامري وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الليل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 ربنا إني أسكنت من ذرية بوادٍ ويرد زرع بوادٍ ويرد زرع عند بيتي كالمحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدًا من الناس تهوي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 غابن يعلى الكبر مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنت 129. أجب دعوتك ونتبع الرسل أولن تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ الله مكرهم وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُومْ الأرض ويرى الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض ويرى الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى و تار المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفات سرابيل من قطران وتغشى, وتغشى وجوه هم نار ليجزي الله ليجزى الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا كان <تصفيق> أوي